باب الهبة عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت بني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجع وفي لفظ فانطلق بي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال فعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم فرجع ابي فرد تلك الصدقه متفق عليه وفي رواية لمسلم قال فأشهد على هذا غيري ثم قال ايسرك سرك أن يكونوا لك في البر سواء قال بلى قال فلا إذا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه متفق عليه وفي رواية البخاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها رواه البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال رضيت قال لا فزاده قال رضيت قال لا فزاده قال رضيت قال نعم رواه أحمد وصححه ابن حبان وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمر لمن وهبت له متفق عليه ولمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فانهم من اعمر عمرا فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه وفي لفظ انما العمر التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها ولابي داوود والنسائي لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم الحديث متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فان الهديه تسل السخيمه رواه البزار باسناد ضعيف وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن النجارة لجارتها ولو في الس متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها رواه الحاكم وصححه والمحفوظ من رواية ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قوله